بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ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 وتعدى الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فاتى عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد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 بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المشكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض بكا تَكَوَّنَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ تَكَامُلُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ